السلام alayki ya Rafatima azza va ya Zainab umma يا زهراء أشكي عذاب البين بعد الأسر للشام رديتني لحسين من عاشر جرحاء وساني دمع العين شنفاج عقاسين قلبي ألم مش يدور دما عد بي ودربك على دربي ريا يوم ذي يسعر حني نره غربا ويتم والا قلبي ينكسر مجرو لدياري والجارة دمع راحا هلي عني مسمو always go on. suad lada bix ni hu λga sga �ida hi am يا ام وصيتي ويا الم وفا انظر لخو يحس وش قد الالم عاني وبنا احرق قلبي ودمعي ضمر ود قبلته بصدرا ودمه لسه همصن من الحزن مجنون هي بتجن سهام موجو مصاب حسين عمره مالو مصرو دميني ومصحي دمع على لام عاش ول سلب عمري ما خل من ايام وردت تنب الاطفال يمكن ما قد لسه ما صونت قلبي وجروحي ما تلك Bikam alam mahtur sabri sabri kbi dinnuat uru